ولقد أزلنا إليكم آيات مبينات ومثل من الذين خلوا من قبلكم ومثل من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين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 يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا نور على نور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 يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال